الذت للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يزفون وعيادهم قاصرات الطرفيين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءل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 الجحيم قالت الله انك لترضين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم